طيب بسم الله لا حول ولا قوه إ ل ا بالله لا إ ل ه إ ل ا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فنرحب ب ف ض ي ل ة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في هذا المجلس العلمي الماتع و ن س أ ل الله أ ن ينفع به وهذا هو الدرس الثاني في شرح ق ص ي د ة عنوان الحكم ل أ ب ي الفتح البستي و ن س ت أ ذ ن فضيله شيخنا في القراءه ة صلى ل ل ا عليه وسلم الله、إليكم. قال رحمنا الله و إ ي ا ه ي ا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أ ت ط ل ب الربح مما فيه خسران الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آ ل ه وصحبه يقول الناظم رحمه الله معاتبا ومحذرا من يصف عنايته واهتمامه بجسمه دون روحه و ا ل ع ن ا ي ة بالجسم تتضمن ا ل ع ن ا ي ة بغذائه والاهتمام بما يسمنه ي ويتضمن ا ل ع ن ا ي ة بصورته بتعاطي أ ن و ا ع ا ل ز ي ن ة فهمته م ن ص ر ف ة إ ل ى الغذاء والكساء وهذا في الحقيقه هو, ما هو سبيل الذين ليس لهم نفوس طموحه ه م ة ع ا ل الله تعالى وصف الكفار ب ا ل ع ن ا ي ة بالمتاعب ل أ ك ل والشرب وما يتبع ذلك ذرهم ي أ ك ل و ا ويتمتع و ا ذرهم ي أ ك ل و ا ويتمتع و ا هل هي هل هي عنايتهم ب أ ج س ا م ي أ ك ل و ا ويتمتعوا ويلههم ا ل أ م ل فسوف يعلمون والذين كفروا يتمتعون و ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م ما لا الانعام ت أ ك ل وليس لها عقول عيد يعني تعنى بالمعاني تعنى بالمعاني لا كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م الله أ ك ب ر هذا التشبيه الـ الـ الذي هو في غ ا ي ة التحقير تحقير لهؤلاء الكفار ه ذ ا هو الجاري ا ل آ ن ه م ا منصرمه ل ل أ ك ل والشرب والمتاع و ا ل ش ه ر ة والدعايه والحديث في هذا يطول و ا ل ق ر آ ن قد تضمن التنبيه على هذا الجانب يا خادم هذا البيت جسمي ا خادم وعبر الناظم ب أ ن جعل ا ل إ ن س ا ن بما و ت ي من, من, من فكر وعقل جعله خادم للجسم وهذا في ه تحقير تحقير انه صار خائن يعني أ ف ك ا ر ه وهمم وكل د ا ئ ر ة على خ د م ة الجسم كم تشقى بخدمته يعني أ ي ض ا ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى حقاره هذا, هذا النوع فيه شقاء كم تشقى فتجد الذين هممهم منصرفه إ ل ى الملذات الملذات هي يعني غايتها ا ل ع ن ا ي ة بالجسم و ش ه و ا ت يشقون في ذلك شقى معنوي بالاهتمام و ا ل أ ف ك ا ر والتفكير وبما يبذلونه في هذا السبيل كم تشقى كم ت ش ق بخدمتي خ د م ة فيها شقاء وليس لها يعني مقابل و ا ل ع ا ق ب ة م ح م و د ة وهذا الذم والتعذير متوجه إ ل ى ا ل م ب ا ل غ ة والا فلا بد من ا ل ع ن ا ي ة بحفظ ا ل ق و ة وحفظ ا ل ح ي ا ة وحفظ ا ل ص ح ة هذا أ م ر فطري وشرعي لكن المذموم هو انصراف الفكر والهم كليا أ و يكون في ا ل أ ك ث ر إ ل ى ا ل م ا د ا ت والشهوات والزينه وكلوا واشربوا وكلوا ولا تسرفوا هذا هو ل فالناظم إ ن م ا يحذر من المعنى الثاني ولا تسرفه يحذر يخاطب من يسرف في ا ل ع ن ا ي ة بجسمه إ ن ه لا يحب المسرفين كم تشقى بخدمته كم هذه يعني للتكثير يعني أنت تشقى كم ك من م الشقاء تشقاه في خ د م ة الجسم كم من الشقاء تشقاه والشقاء هو ضد ا ل س ع ا د ة والهناء و ا ل ر ا ح ة لا فيها فيه فيه جهد وتعب ف ي و ف ي أ ض ر ا ر يقول ف أ ن ت بالنفس ج س م ب ا ل لا بالجسم أتطلب اتطلب ل ن ف س أ الربح ة فيما فيه. فيما فيه خسران يعني تطلب الربح بخدمتك للجسم وتفانيك في هذا ا ل أ م ر فيما فيه خسران من تنصرف همته إ ل ى ا ل ع ن ا ي ة بجسمه دون روحه ونفسه وعقله فهي فهو خاسر أ ت ط ل ب الربح مما فيه خسرانه هذا ك أ ن ه كأنه ينسجم مع أ و ل بل ز ي ا د ة المرء في دنياه نقصان ه وربحه غير معض الخير خسران يتناسب معه أ ت ط ل ب الربح استفهام توبيخ. توبيخ لهذا الذي صرف همه وهمته وعنايته ل خ د م ة جسمي أ ت ط ل ب الربح مما فيه ق س ر ا ن وهذا شان السفيه السفيه هو الذي يسيء التصرف سفيه وجاهل يعني سفاه وجاهل فيطلب الربح والخير مما هو شر عليه وخسران يعود عليه فهذه ن ص ي ح ة من الناظم تتضمن توبيخ هذا الذي تنصرف أ ف ك ا ر ه وهمته ل خ د م ة جسمه وهذا لا ينال منه خيرا ما معال الجسم معال الجسم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 و ج ا الناظم إ ل ى ما ينبغي أ ق ب ل على النفس النفس الروح اقبل, أقبل, علي. أقبل على النفس واستكمل ف ض ا ئ ل ه يعني لتنصرف همك وهمتك على ا ل ع ن ا ي ة بنفسك بروحك الروح التي هي يعني متعلق ا ل ا خ ل ا ق والمعاني ا ل ج ز م تتعلق بالامور ا ل ح س ي ة واما النفس فتتعلق بها المعاني استكمل فضائلها اقبل بهمك وهمتك وعنايتك وجهودك على نفسك لتتخلق ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة استكمل اجتهد على أ ن ك تكمل نفسك بالفضائل ا ل فضائل ش ا م ل ة استكمل فضائلها وجماع الفضائل هو الدين دين الله الحق هو جماع الفضائل فالفضائل كلها في د ي ن الله يعني فيمكن أ ن ه قال أ ق ب ل على النفس و أ ل ز م ه ا ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله ففي ذلك كل الفضائل ويدخل في هذا ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة من بذل الندى وكف ا ل أ ذ ى والصبر والعفو و ا ل م غ ف ر ة وسيذكر الناظم من هذا يعني أ م ث ل ة ونماذج استكمل فضائله يعني لا تقنع ببعض الفضائل بل استكمل اعمل على أ ن تكمل النفس تبلغ د ر ج ة من الكمال د ر ج ة من الكمال تكون من ذوي ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة ودين الله كما قلت جامع لكل الفضائل من عمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كمل نفسه وحاز الفضائل كلها الفضائل منها ما يطلبه عموم الناس ومنها ما يطلبه ما لا يطلبه إ إلا ل ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله ورسله فهناك خصال مشتركه بين الناس وكلهم يتنافسون ع ن ي ي فيها ويحبون أ ن يكونوا متخلقين بها يعني مثل الجود الكرم العفو الصبر ا ل ش ج ا ع ة هذه م ش ت ر ك كل كل يريد ذلك كل يريد ا ل س ي ا د ة والفضل والشرف لكن أ ه ل العلم و ا ل إ ي م ا ن هم أ ح ر ص على هذه الفضائل و أ خ ل ص و أ خ ل ص ن ي ة ي أ ت و ن ه ا ويتخلقون بها لا لنيل المدحه والمحمده عند الناس بل يتخلقون بها إ ي م ا ن ا واحتسابا وتقربا إ ل ى الله راجينا ثواب الله وطالبين لض... م ح ب ة الله ورضا الله يقول مؤكدا ا ل ع ن ا ي ة بالنفس و ت ك م ي ل ه ا بالفضائل و ا ل أ خ ل ا ق فانت بالنفس لا بالجسم إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن الحقيقي هو الروح النفس ف أ ن ت بالنفس لا بالجسم الروح النفس هي الروح الروح هي, هي قوام الجسم بها, بها حياته وبها حركته بها إ ح س ا س ه ف ا ل أ ص ل ان الروح ع ل و ي ة ن و ر ا ن ي ة و أ م ا ا ل ج ز م فهو أ ر ض ي ترابي الله تعالى لما خلق آ د م من طين ما ك ا ف ي ما هو إ ل ا ص و ر ة فقط ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا وقال تعالى و إ ذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي يعني الروح التي خلقها سبحانه وتعالى نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فالسجود إ ن م ا أ م ر به ا ل م ل ا ئ ك ة بعد أ ن تنفخ فيه الروح التي هي قوامه فانت ل ا ظ ر ف أ ن بالنفس ج س م ب ا ل لا بالجسم إ ن س ا ن وهنا م س أ ل ة يذكرها يعني الباحثون في المعاني يقولون ا ل إ ن س ا ن هل هو الجسم ولا الروح ذكروا في ا ر ب ع ة مذاهب قيل إ ن ا ل إ ن س ا ن اسم للجسم وقيل ا ل إ ن س ا ن اسم للروح الانسان اسم للروح وقيل إ ن ه يعني معناه ان ه ح ق ي ق ة في الجسم مجاز للروح وقيل بالعكس وقيل بل إ ن ه مشترك يعني اسم للروح حقيقه هو ل... وللجسم ح ق ي ق ة وقيل إ ن ه اسم للمجموع وهذا هو الصحيح ا ل إ ن س ا ن اسم الانسان ح ق ي ق ة اسم للمجموع بمجموع الروح والجسم و أ م ا إ ذ ا اريد بالجسم فيقال هذا جسم إ ن س ا ن وهذا هو روح ا ل إ ن س ا ن روح إ ن س ا ن ت أ ب... ت ب... ي بقيد ونظر هذا بمثل الكلام هل الكلام اسم للفظ أ و للمعنى أ و لكل, لكل منهما مع... على سبيل الاشتراك أ و هو اسم للمجموع والكلام فيك يعني كالكلام أو كالخلاف ك ك ل ل ا ا م أو في مدلول ا ل إ ن س ا ن هذا بمناسبه قول الناظم ف أ ن ت بالجسم لا شك إ ن الروح أ خ ص واحق بهذا, بهذا الوصف ف أ ن ت بالنفس لا بالروح إ ن س ا ن نعم نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وان اساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران نلاحظ ان ا ل أ ب ي ا ت ا ل س ا ب ق ة فيها شمول وعموم وصايا عامه ا ق ب ر على النفس واستكمل فضائله وصيه عامه في ا ل أ خ ل ا ق ثم من هذا البيت ي ب د أ بالتفصيل الذي وعد به و إ ن اساء مسيء فليكن, فليكن لك في عروض زلته ص ف ح و و ف ر إن أساء اساء اليك مسيء و بقول أ و فعل نساء أ ن و ا ع بشتم بعدوان على نفسك يعني بالفعل بضرب باتهام بعدوان على مالك بعدوان على حقوقك ف إ ن أ س ا ء و إ ن أ س ا ء مسيء فليكن لك في عروض في عروض زلته يعني في زلته ا ل ع ا ر ض ة يعني و ك أ ن ه ينبه إ ل ى أ ن الذي يستحق الصفح والعفو و الذي تكون إ س ا ء ت ه ع ا ل ض ة أ م ا إ ن س ا ن متمادي في ا ل إ س ا ء ة فهذا ينبغي أ ن ي أ خ ذ جزاءه لكن الذي تكون منه ا ل ز ل ة و ا ل ذ ي قال ز ل ة في عروض زلته ز ل ة ع ا ل ض ة ا ل ز ل ة ا ل ع ا ل ض ة ليست ك ا ل إ س ا ء ة الدائمه ة و ا ك ث ي ر فليكن لك في عروض زلته صفح و أ ف ر ا ن ليكن لك في عروض زلته صفح و أ ف ر ا ن الصفح يكون ب ا ل إ ع ر ا ض عن زلته فلا تعاتبه تعرض ولا تعاتبه بل وتغفر له يعني تسامحه فهو يوصي من يريد أ ن يكمل نفسه بالفضائل يوصي أ ن يقابل ا ل إ س ا ء ة إ س ا ء ة من يسيء إ ل ي ه ب ا ل إ ع ر ا ض وترك العتاب و ب ا ل م س ا م ح ة والستر أ ي ض ا ل أ ن الغفران يدل على الستر قال الله تعالى الذين ي ب ق و ن بالسراء والضراء والكاظمين ا ل غ ي ر كاظم الغيظ يتضمن الصفح و ا ل إ ع ر ا ض وترك العتاب كاظمين الغيظ ثم العافين عن الناس هذا هو معنى الغفران والعافين عن الناس العفو فيه تجاوز فلا م ؤ ا خ ذ ة والله يحب المحسنين ف م ع ا م ل ة المسيء على مراتب صفح وكرم الغير س ق و ت ب ع د ه ع ف و هذا م ر ت ب ة أ ع ل ى بعد ا ل م ر ت ب ة العليا ما شاء سبحان الله من يعني ا ل أ و ل ى يمكن ي ق و ى عليها بعض الناس على ما فيها لكن ا ل ث ا ن ي ة م ر ت ب ة أ ع ل ى يسكت ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة والله يحب المحسنين وذلك يعني م ق ا ب ل ة ا ل إ س ا ء ب ا ل إ ح س ا ن فهو يصفع و ي غ ب ر ويحسن ا ل إ ح س ا ن ما هو لازم ان يكون يعني مال ولا يمكن يكون ا ل إ ح س ا ن بالدعاء الله يهديك الله ي ع ي د ك من الشيطان مثلا لو اعتدالي بكلام قد أ ح س ن إ ل ي ه في مقابل ا ل إ س ا ء ه في مقابل الشتم والله يحب المحسنين و إ ن أ س ا ء مسيء فليكن لك في عروض ذ ل ت ه صفح وغفران وجاء ذكر الصفح في ا ل ق ر آ ن فاصفح الصفح الجميل فاصفع عنهم وقل سلام قال أ ه ل العلم الصفح الجميل هو ما لا عتاب معه صفح و إ ع ر ا ض بلا عتاب فاصفح الصفح الجميل وفي الهجر قال تعالى و أ ه ج ر ه م هجرا جميلا نعم نعم、صحيح. قال رحمه الله وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجو نداك ف إ ن الحر معوان هذه أ ي ض ا و ص ي ة أ خ ر ى وهي م ت ن ا س ب ة مع ما قبله ا يعني ا ل أ و ل ى في م ع ا م ل ة المسيء و م ع ا م ل ة المسيء إ ن م ا هي الكف عن الانتقام و ا ل م ق ا ب ل ة بالمثل وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن ع ف ى و أ ص ل ع ف أ ج ر ه على الله أ م ا هذه ف ي نوع آ خ ر وكن على ا ل د ه ل معوانا نعم لذي امل يرجو نداك ف إ ن الحر معوان كن على الدار يعني كن على النوائب التي تنوب الناس مثل الشدائد العسر الخوف الظلم المصائب كن على الدهر معوانا يعني على النوائب معوانا لذي أ م ل يعني معوان ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من العون كن معينا لمن يؤمل جودك ويؤمل عونك ويطمع في إ س ع ا ف ك كن معوانا وكن على الدار معوانا لذي أ م ل يرجو ل د ك لا تخيب أ م ل ه ي أ ت ي إ ل ي ك إ ن س ا ن يحسن بك الظن إ ن ك ستسعفه ويذكر لك ظرف من الظروف ح ا ل ه يعني من حال معسر إ ع س ا ر يريد منك أ ن تسعفه بقرض أ و بشفاعه وتواسيه فهو يؤمل فيك فلا فلا تخيب أ م ل ه يرجو ناداك ا ل ن د ا و ج و د يرجو ناداك ف إ ن الحر ا ل ح ر ا ل ك ر ي م الحرية الحرية يعبر بها عن كمال الخلق وسمو النفس و ا ل ه م ة ف إ ن الحر معوان فكن حرا وكن على الدهر معوانا لذي أ م ل يرجو نداك ف إ ن الحر معوان والناظم يعني يؤكد ع ن ي ي يعني يعني هذا يعني كانه يقول كن, كن حرا أ ب ي ا تعنف من, من سفاسف ي ا ل أ خ ل ا ق كن حرا عاليه ا ل ه م ة ف إ ذ ا كنت كذلك كنت عن عند حسن ظن من يرجو ل د ك نعم ا س ل ا م عليكم قال رحمه الله واشتد يديك بحبل الله معتصما ف إ ن ه الركن إ ن خانتك أ ر ك ا ن ه هذه من أ ب ل غ ما في هذه ا ل ق ص ي د ة من الوصايا وهي يعني كما قلت ان الاخلاق منها ما هو مشترك بين الناس مثل ما في البيت السا البيتين الماضيين هذه كله يعني يحبها ويطلبها ويتنافس الناس فيها في العفو والصفح والكرم و ا ل إ ح س ا ن لكن هنا واشدد يديك بحبل الله هذا تشبيه يعني حبل الله هو د ي ن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا والاعتصام بحبل الله بدين الله وربما قالوا بعهد الله وربما قال المفسرون يعني بكتاب الله وكلها م ت ل ا ز م ة واعتصموا بحبل الله جميعا يعني تمسكوا بكتاب بحبل الله تمسكوا به وامتنعوا به من أ س ب ا ب ا ل ه ل ك ة فبالتمسك بدين الله كل خير ل أ ن الخير كله في الدين فالتمسك بدين الله فيه كل خير وفيه ا ل ن ج ا ة من كل شر فيه المنع من كل مخوف وفيه ا ل إ س ع ا د بكل م أ ل و ف ومحبوب فالناظم يوصي بهذه ا ل و ص ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ج ا م ع ة نعم واشدد يديك بحبل الله يعني هذا لما يعني شبه ا ل ق ر آ ن بالحبل الذي يتمسك به ل ل ن ج ا ة من المخاطر والهلكه والوقوع في الهوه الناظم ر س ع هذا التشبيه او ا ل ا س ت ع ا ر ة بقول اشدد يديك اشدد يديك يعني الان ك أ ن ه يرسم لنا حبل الحبل ويا والخائف من السقوط بل هو ي أ خ ذ بيديه ه يمسك به اشدد يديك بحبل الله معروف ان الحبل الذي هو الدين امر معنوي لكن سمي حبل لانه كالحبل الذي يكون مشدودا في العلو ف إ ذ ا تمسك به واعتصم به الخائف من المخاطر نجا وسلم, وسلم. فالناظم يقول اشدد يديك س د يديك بحبل الله س د د يديك بحبل الله معتصما يعني معتصما بالله أ و معتصما به أ ي بحبل الله يعني ممتنعا به من المخاوف والمخاطر ا ج د د يديك بحبل الله معتصما فهذا يتضمن التوكل على الله ويتضمن ق و ة الرجع في الله ويتضمن ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله أ د ا ء لفرائض الله واجتنابا لمحارم الله ف ي و ص ي ة ج ا م ع ة يقول ف إ ن ه الركن يعني حبل الله هو الركن الركين وهو الامر الركن الثابت الذي لا يخيب من اعتمد عليه ولا ينهار به بل هو ثابت يقول إن خانتك أ ر ك ا ن ه يعني إ ذ ا انقطعت ا ل أ س ب ا ب وتمسك بهذا السبب الذي لا يخيب من تمسك به ولا ريب ان كل ا ل أ س ب ا ب م آ ل ه ا إ ل ى الانقطاع وكل ما يعول عليه الناس من ا ل أ ر ك ا ن م آ ل ه ا إ ل ى الانهيار إ ل ا الحبل المتين والركن الركين حبل الله الذي من اعتصم به نجا من الهلكه وفاز ب ا ل ن ج ا ة وفاز ب ا ل س ع ا د ة فهذا البيت من يعني من ا ل أ ب ي ا ت ا ل م ت م ي ز ة في هذه ا ل ق ص ي ة واشدد يديك بحبل الله معتصما ف إ ن ه الركن إ ن خانتك أ ر ك ا ن ه لا تعول على غير هذا الركن ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ خ ر ى و ا ل أ س ب ا ب ا ل أ خ ر ى مالها إ ل ى الانقطاع والانعدام والزوال نعم صلى الله عليه قال رحمه الله من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من ع ز و م ن هانوا ل ه ا في ا ل ح ق ي ق ة متصل بمعنى البيت الذي قبله ف التمسك بحبل الله والاعتصام بحبل الله يتضمن التقوى والتقوى تتضمن التمسك بحبل الله فكل منهما يتضمن ا ل آ خ ر مضمون البيت هذين البيتين كل منهما يتضمن ا ل آ خ ر لكن الاول ف ي يعني ا ل د ل ا ل ة على يعني هو أ د ل على جانب التوكل والتعلق ب أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب وهذا أ د ل على م ج ا ن ب مجانبة الشرور ف إ ن تكوى الله هي امتثال و أ و ا ب ه واجتناب مناهيه يقول من يتك الله قال الله ومن يتك الله جعلوا م خ ر ج و ي ع ز ق م العيد ل ا يعتسب من يتك الله جعلوا من أ م ن ي س ر ى من يتك الله ك ف ر عن السيئات ويعظم له اجرا فتقوى الله هي جماع ة الخير كله تقوى الله هي جماع ة الخير كله ف ا ل و ص ي ة بتقوى الله و ص ي ة بكل الفضائل وبكل الخير وتتضمن النهي عن كل الرذائل وكل السيئات وكل المعاصي من يتق الله وفي التقوى ا ل إ ش ا ر ة أ و فيها ا ل د ل ا ل ة على الخوف من الله اتق الله تتضمن خ ف الله والبيت السابق قلت إ ن ه أ د ل على أ م ر التوكل فقوله اجتب اه يديك ب ح م ل الله يتضمن توكل على الله وتمسك بدينه من يتقي الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن عز يعني ويكفيه الله كل شر ي ك ف ي شر ا ل أ ش ر ا ر من عزيز ومهيد و ذ ل ي ل يكفيه الله شر ا ل أ ش ر ا ر من كل الطبقات فالشر ياتي من ذوي ا ل ع ز ة بالظلم و ي أ ت ي من ذوي ا ل م ه ا ن ة يعني كذلك بالعدوان و ا ل أ ذ ى بقول أ و فعل والله يكفي عبده المؤمن من كل ما يحذر من شرور الناس ويكفي شر من ع ز و ومن ه ا ن و فلا تخف من ي ت ك ل ا ه فهو في أ م ا ن من ربه الله يحفظه ويطيه الذين آ م ن و ا و ل ن يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون ويعجبني أ ن يكون البيت من يتقي الله يحمد في عواقبه يعني يحمد عاقبته ف إ ن ف إ ن الذي يحسن يحمد ع ا ق ب ة ا ل إ ح س ا ن كما يقال في المثل وعند الصباح يحمد القوم السوره هم يحمدون يحمدون أ ن ف س ه م أ ن سروا في, في ليلهم وجدوا وطئ على نسق هذا المثل وعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الممات يحمد العبد التقى يحمد العبد التقى اما ل التقى ع ب د أ حمد يعني حمد الغير هذا يكون حتى قبل ع ا ق ب ة لكن إ ن م ا يحمد العاقبه هو, هو العامل هو التقي من يتقي الله يحمد في عواقبه يحمد التقوى و ع ا ق ب ة التقوى ولانه يستشهد بهذا يستشهد بهذا بما أ خ ب ر الله به عن أ ه ل ا ل ج ن ة في أ ك ث ر من موضع وقالوا الحمد لله الذي يصدق حتى اذا جاءوه فتحت ابوابه وقال لهم قدرتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء وقال الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا ا ل ح ز ن إ ن ربنا لغفور شكور وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا الله وما كنا لنهتدي لولا أ ن ه د ا ن الله لكن المشهور في لفظ هذا البيت و يحمد اليه شيء نعم نعم ن س ا الله ا ل ع ل قال رحمه الله من استعان بغير الله في طلب ف إ ن ناصره عجز و خذلان هذا ينسجم مع البيت ا ل أ و ل أ ك ث ر ينسجم معك والوجه بيديك بحبل الله معتصم فلو قدم عليك كان اكثر تناسب من وجه من استعان بغير الله من استعان بغير الله في طلب من استعان بغير الله في مطلب له وفي ح ا ج حاجة يريد حصولها والوصول إ ل ي ه ا ف إ ن ناصره عجز وخذلان هذا يتضمن هذا البيت التعذير من الاتكال على الخلق و ا ل ا س ت ع ا ن ة بالخلق و ا ل إ ع ر ا ض عن الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إ ذ ا استعنت فاستعن ي بالله وقال سبحانه و إ ي ا ك نستعين أ ي لا نستعين بغيرك إ ي ا ك نعبد أ ي لا نعبد غيرك و إ ي ا ك نستعين أ ي لا نستعين غيرك فمن استعان بغير الله في مطالبه وفي أ م و ر دينه ودنياه فما الذي ينصره عاقبته العجز والخذلان فالنصر الحق ما كان من الله فالمنصور حقا من نصره الله ان ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم فلا ن ص ر لكم فمن ذا الذي ينصركم من ب ع د وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبهذا ل ت ع ذ ي ر للعاقل أ ن ي س ت ع ي ن بغير الله وهذا يتضمن ا ل و ص ي ة ب ا ل ا س ت ع ا ن الاستعانة بالله فكانه يقول استعن بالله واحذر من ا ل ا س ت ع ا ن ة بغيره لكن هناك ا س ت ع ا ن ة لا عيب فيها وهي ا ل ا س ت ع ا ن ة بالمخلوق فيما يقدر عليه وفيما يعود نفعه على الجميع على المعين والمعان وهذا يمكن أ ن يستشهد له بقوله تعالى وتعاونوا فالتعاون المشترك على المطالب ا ل ن ا ف ع ة للجميع هذا لا نقص فيه ولا عيب فيه ل أ ن لان هناك أ م و ر م ش ت ر ك ة لا تتم بجهد فردي لا تتم بجهد فردي فلا بد فيها من التعاون وهذا أ م ر معقول في أ م و ر الدين وفي أ م و ر الدنيا من استعان بغير الله في طلب يعني في مطلوب في ح ا ج ة من الحوائج ع م ف إ ن ناصره عجز و خ ل ة يعني هذا هذه ع ا ق ب ت ه يعني ا ل خ ي ب ة يعني ع ا ق ب ت ه العجز والخذلان والحرمان فاستعن بالله أ ي ه ا الحر ا ل أ ب ي استعن بالله الذي إ ن نصرك ف أ ن ت منصور حقا إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم كما إلى نعم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 من السح والبخل السح والبخل خلقان مذمومان شرعا وطبعا الله تعالى قد ندب عباده الى الاحسان ذرهم من البخل بل قال سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالعزله اعطى و ا ت فجعل فعل كل ما أ م ر الله به عطاء وبذل و إ ح س ا ن وفي المقابله قال و أ م ا من بخل واستغنى و ق ذ ب بالحسنى فسنيسره ل ل ع س ر ة القي في جهنم كل كفار عنيد مناع من مناع للخير معتد مريد من, ك... من, كان, من كان للخير مناعا من ن عليه السلام فليس له على ا ل ح ق ي ق ة إ خ و ا ن و ا د ا من كان للخير مناعا مناع ص ي غ ة م ب ا ل غ ة يعني كثير المنع بخيل شحيح من كان ا ل خ ي ر مناعا يعني في ا ل ح ق ي ق ة فعاقبته على ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ي ب ة والخسران والحرمان لكن الناظم إ ن م ا ذكر شيئا واحدا من من آ ث ا ر من منع الخير شيء واحد والا فمنع الخير او يعني عواقبه كثيره عواقبه ا ل س ي ئ ة من كان للخير مناعا من فعاقبته يعني أ ن و ا ع من الشر بعزل بحسب بخله وبحسب يعني ما متعلق ما ينبغي فيه البذل لكن الناظم أ ر ا د يقول إ ن عاقبته أ ل ا يكون له صديق من كان الخير من نعم فليس له على ا ل ح ق ي ق ة ليس له نعم خل إ خ و ا ن واخدان نعم فليس له على ا ل ح ق ي ق ة إ خ و ا ن و أ خ د ا ن يعني ليس له أ ص د ق ا ء ومحبين و... و... و... وعطف ا ل أ خ د ا ن على ا ل إ خ و ا ن يعني كانوا من عطف الخاص على العام ل أ ن ا ل إ خ و ا ن مراتب ف ا ل أ ق د ا ن يعني الخواص ا ل ذ ي ن تكون م ع يعني هناك م ل ا ز م ة إ ذ ا البخيل الشرعي مناع من الخير الذي لا يجود ولا تسمع نفسه ب ب د ل المعروف الحسي أ و المعنوي أ و المالي ينفر عنه الناس ولا يكون له صديق, ولا يكون له صديق وهذا ل ل ا يكون صديق و ه يقابل البيت المتقدم الذي مر عليه التعليق أ ح س ن إ ل ى الناس تستعبد قلوبهم أ ك م ل ا ل بيت ف ا س ت ع ب د قلوبهم فطالما استعبد ا ل إ ن س ا ن إ ح س ا ن هنا على العكس يعني ا ل أ و ل له إ خ و ا ن ومحبين ولكن يعني هناك يعني هذا أ م ر كما قلت مشترك يعني هذا عام في الناس لكن ا ل أ خ و ة ا ل س ا م ي ة ا ل ع ا ل ي ة هي ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أخوة تكون الولاء موجبه ا ل أ خ و ة في الله ثلاث من كن ا فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن يكون الله ورسوله ح ب اليهم ا سواهم وان يحب ا ل م ر أ ة لا يحبه إ ل ا ا ل ل وقال تعالى إ ن م ا المؤمنون إخبارهم فالمؤمنون بعضهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ثم أ ي ض ا ب د ل المعروف يعني المؤمن إ ن م ا يبتغي به وجه الله لا يبتغي به ك ث ر ة ا ل إ خ و ا ن و ا ل أ ص د ق ا ء هذا مطلب عادي مطلب عادي يشترك في طلبه الناس برهم وفجرهم كلهم、يضرب. يعني هذا مطلب مشترك لكن المؤمن يطلب ببذله الخير يطلب وجه الله م ر ض ا ت الله ثواب الله إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ش ك ر لكن هذا ا ل ح ق ي ق ة من كان ا ل خ ي ر مناعا فليس له على ا ل ح ق ي ق ة إ خ و ا ن يعني هذا أ و ل أ و ل أ ن و ا ع ا ل ح ل م ا ن أ ن ينفر عنه الناس ولا يحبهم فهي حكمه مشتركه ة كل ي ي ر ا ع ا كل يراعيها ويقر بهذا ب أ ن منع المعروف سبب ل عدم المعارف وعدم ا ل أ ص د ق ا ء وعدم نعم صلى الله قال رحمه الله من جاد بالمال مال الناس ق ا ط ب ة إ ل ي ه والمال ل ل إ ن س ا ن فتان هذا البيت متصل بالبيت الذي قبله ا ل أ و ل ف ي يعني ذم البخيل وما يترتب على بخله من, من بعد الناس عنه وبعده عن الناس وهذا البيت يعني بيت تصريح ب آ ث ا ر الجود الجود بالمال و إ ل ا الجود أ ن و ا ع الجود بالمال والجود بالجاه والجود بكذا والجود بالعلم والجود أنواع تبعا ل أ ن و ا ع الخير و أ ن و ا ع المعروف لكن الناظم إ ن م ا أ ر ا د يعني هذا البيت متصل بما قبله اتصال وثيق مناسب من جاد بالمال يعني من ب د ل المال للناس ص د ق ة و ه د ي ة وكذا و ض ي ا ف ة و ا ص ل ة من جدب ا المال مال الناس ق ا ط ب ة مال كل الناس كل الناس الذي يصلهم معروف يصلهم هذا المال مال الناس ق ا ط ب ة تساوي جميعا او كلهم مال الناس جميعا اليه مال الناس قاطبه ة ل ي اليه والمال للانسان ف ت ا ن و ا المال محبب للنفوس وتحبون المال حبا جما وما الذي حمل أ ك ث ر الناس على ارتكاب ال ال الاخطار في التجارات وفي المناصب المال, المال محبب للنفوس المال ل ل إ ن س ا ن فتان يعني يفتنه بحيث يفتتن به يفتتن ا ل إ ن س ا ن أ و يفتتن الناس والمال ل ل إ ن س ا ن فتان والمال لكن ك ا ن و ا لا يريد هذا المعنى الله تعالى يقول إ ن م ا أ م و ا ل ك م واولادكم ف ت ن ة ف ت ن ة يعني ابتلاء ابتلاء لكم ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة لكن الناظم ما ما يريد انه فتان بمعنى الابتلاء بمعنى إ ن ه سبب لافتتان ا ل إ ن س ا ن يفتنه بحيث يفتتن به ويتعلق به ويحرص عليه فالمال ل ل إ ن س ا ن فتان وهذا الذي بسبب أ ن المال ل ل إ ن س ا ن فتان بسبب ذلك من يجود للناس بالمال يميلون إ ل ي ه ويقبلون عليه ويحبونه ويتنافسون في القرب منه وهذا حال الناس وكما ذكرت يعني هذا بين بين من يعني من من يبذل المال للناس ليميلوا اليه فله ما نوى إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى والفضل في بذل المال ق ر ب ة إ ل ى الله لنيل ثوابه و ل ه ذ ى الله سبحانه وتعالى اذا ذكر ما يذكر المعاني المشتركه انما يذكر المعاني الخاصه مثلا الذين ينبقون اموالهم في سبيل الله فمثل حبه انبتت سبع سناب في كل سنبله مائه حبه والله يضائف الميت وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يعني الله تعالى يعد ي المنفق لله ب أ م ر ي ن بال... بالثواب الجزيل المضاعف وب وبالخلف يخلفه وهذا فيه يعني ت س ل ي ة للاذان الذي الشيطان يخوفه من الفقر الشيطان يعدكم ي الفقر و ي أ م ر ك م بالفحشاء والله يعدكم ي م غ ف ر ة منه وفضلا نعم البيت ا ع د ا ل ب ي ت نعيدهم يقول رحمه الله من جاد بالمال مال الناس ق ا ط ب ة إ ل ي ه نعم. والمال ل ل إ ن س ا ن فتان نعم وكان يوصي ب ب د ل المال والجود بالمال من أ ج ل ا س ت م ا ل ة قلوب الناس وهذا ينسجم مع البيت السابق أ ح س ن للناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد ا ل إ ن س ا ن إ ح س ا ن تماما هذا البيت ينسجم يتفق معه في المعنى ثم قال م ن سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من سالم الناس يعني س ا ل م ه م تاركهم فلا يؤذيهم بشيء لا بقول ولا فعل ولا يتعرض للناس لا يتعرض الناس باعتراض مصالحهم او تعريضهم لما يكرهون والحديث ف ي الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه فمن سالم الناس سلم من شرهم ل أ ن الناس يعني من طبعهم ان يقابلوا العدوان بالعدوان و ا ل إ س ا ء ة ب ا س ا ء ة بل ب إ س ا ء ت أ ك ث ر و أ ك ب ر فمن سالم الناس وتاركهم ولم يؤذيهم لا بقول ولا ب ر س ا ن ه ولا بيده من سالم الناس يسلم من غوائلهم ومن شرورهم ومن ظلمهم وعدوانهم وتسلطهم من سالم الناس يسلم من غوائلهم يكون وعاش قرير العين يكون ناعم البال مسرور قرير العين جذلان فرح مبسوط كما يقال و ب ع ن ا ه النقيض إ ن من لا يسالم الناس فسيعيش في نغص وكبد وخوف ويصبح مهدد وهو السبب هو السبب لان من يعني من يتعرض للناس أ يؤذيهم يعتدي عليهم فلا يامن فالناس له بالمرصاد لأنفسهم و س ا ي س أ ر و ن ل أ ن ف س ه م وليس كل و احد يقف عند حد حقه بل أ ك ث ر الناس يزيدون ف ي س أ ر و ن ل أ ن ف س ه م ويتجاوزون الحدود من سالم الناس يسلم من ا ل ا ي ر و ا ما أ ط ل ب للجميع ع ل ا مطلب ا أ للناس لكن المسلم يكف ا ل أ ذ ى كما قلت يكف أ ذ ا ه بيده وبلسانه ط ا ع ة لله ورسوله ورجاء لثواب الله يرجو ثواب الله لا يمنعه من ا ل إ س ا ء ة إ ل ى الناس ما يخشاه منهم لا الله اكبر س ب ن الله فرق بل س ل ا م ة من الناس هذه ت أ ت ي تبعا س ل ا م ة من الناس هذه زمره م ع ج ل ة أ م ا ا ل غ ا ي ة من ترك ا ل أ ذ ى وحق ومن لا يترك ا ل إ س ا ء ة ا ل ل ن ا س و ا ل أ ذ ى إ ل ا الخوف هذا ليس بكريم الكريم هو الذي يترك الظلم ويترك ا ل إ س ا ء ة ويترك العدوان ويترك العدوان كرما و ع ف ة و إ ي م ا ن ا واحتسابا و ي ع ص ر له من ا ل ث م ر ة أ ن يعيش في ه ن ا ء و ط م أ ن ي ن ة و ر ا ح ة بال والله أ ع ل م ص ل ى الله وسلم اعلم اله واسلم جزاكم الله خيرا ونكمل إ ن شاء الله في الدرس القادم شرح الابيات في ا ل أ س ب و ع القادم وهنا م ج م و ع ة من ا ل أ س ئ ل ة ن أ خ ذ منها ما يتيسر يقول ا ل سائل ف ض ي ل ة الشيخ هل يدخل في الدم الاهتمام ب ص ح ة الجسم و لياقته والحرص على ا ل ر ي ا ض ة من المشي والتمارين و ا ل ع ن ا ي ة بحسن المظهر الخارجي للبدن انا ذكرت ذكرت إ ن ا ل م ل م و م هو ا ل م ب ا ل غ ة و ا ل إ س ر ا ف في هذا أ م ا التوسط والاقتصاد لا بد للانسان من غذا ولا بد له من كسى والله تعالى يعني أ م ر بما ينفع ونهى عما يضر وهذا مطلب الاعتدال ف ا ل م ل م و م هو تجاوز حد العقل والشرع و ا ل ر ي ا ض ة كذلك يمكن فيها إ ف ر ا ط وبها تفريط الرياضه ة ا ل يعني ا ض ة ي بنحو المشي أ و ب م ا ر س ة بعض يعني ا ل أ ع م ا ل أ و التمارين ا ل ط ب ي ة هذا يعني من داخل فيه باب يعني العلاج و ا ل إ ص ل ا ح والاعتدال فيه ومطلوب في كل شيء و اما ا ل ر ي ا ض ة بلاعب ا ل ك ر ة فالغالب عليها انه مبني على التجاوز والانصهار والتجاوز يعني اللاعبون يستهلكون حياتهم و أ ع م ا ر ه م ب ا ل ر ي ا ض ة خسران مبين نعم حسن الله عليكم ق و ل ف ض ي ل ة الشيخ في قوله تعالى أ ل م تر ى أ ن ه م في كل واد يهيمون في ا ل ش ع ر هل يفهم منه جواز الكذب في الشعر بمعنى أ ن الشاعر يقول سافرت و قلت و قالت لا لا لا الكذب لا يجوز نعم س ن ا ل ل ه يقول السائل في ك ل ا م على الروح الذي تعرضتهم له هذا يعني الله تعالى يخبر عنهم خبر ذ ن ولهذا قال إ ل ا الذين امنوا وعملوا آمن الصالحات إ ذ ا الصفه ا ل أ و ل ليسوا من أ ه ل ا ل أ ع م ا ل الصالحات يهيمون في شتى الاوديه مدحا و ذما و خيالا و كذبا و زورا نعم اثاركم الله في مساله الروح التي تعرضتم لها جزاكم الله خيرا نقول هنا سؤال اين يكون مستقر الروح بعد الموت يشوف كتاب الروح يقرا في كتاب الروح نعم غيره يقول ايضا هذا سائل اخر يقول في تعريف الروح عند, عند ابن القيم أ ن ه ا جسم لا ك ا ل أ ج س ا م ومن المعلوم أ ن الروح ليست جسما هذا كيف هذا عليه بعض ا ل م ن ا ق ش ة و لذلك ترجع ل ه في شرح ا ل ت د ب ر ي ة عند كقول الشيخ و أ م ا إ ط ل ا ق اسم الجسم على الروح ففيه تفصيل تعريف ابن القيم يعني عليه بعض الاستفهامات نعم ح س ن الله اليكم يقول نريد من فضيلتكم أ ن تدلونا على كتاب ينفعنا في باب ت ز ك ي ة النفوس أ و ل ما من... اعظم كتاب ل ت ز ك ي ة النفوس هو كتاب الله هذا مصدر كل الخير ا ق ر أ ا ل آ ي ا ت اللي فيها ذكر ا ل أ خ ل ا ق وتدبر واعرض حالك فيها、عارف. لكن بعض يعني العلم في التفسير وما يتصل به يتكلمون عنه وعند ذكر ا ل آ ي ا ت وتفسير قد أفلع من ك ا قد أ ف ل ع من تزكى وعندما و ا ل ع ي ا ت ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أ ح د أ ب د ا وزكاه النفوس يعني تتعلق بالقلب أ و ل ا وذلك ب ف... ذ ك ا ة القلب و ط ه ا ر ة القلب فمن ب... أ ف ض ل ما يقرا في مثل هذا أ و ل ا ك... كتاب غ ا ث ه الله ف ا ن في أ ح و ا ل القلوب و أ ق س ا م القلوب ع ق د اثني عشر بابا كلها في هذا ا ل ش أ ن كذلك م د ا ر ج السالكين فيها كلام كثير فيما يتعلق ب أ ح و ا ل القلوب نعم ح س نخرج الله إليكم ن قليلا عن الدرس في الاسئله في سؤال وسؤالين يقول ف ض ي ل ة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما قدمتم و ي س أ ل كثير من الناس عما يحدث في هذه ا ل أ ي ا م من ا ل ق ر ا ق ل وخروج الناس في المظاهرات في البلدان وسقوط بعض الحكام هل ذلك من أ ش ر ا ق ا ل س ا ع ة ا ل م ذ ك و ر ة ما أ ع ل م والله ما أ ع ل م انما الاحد شرط الساعه فيها تكون فتن وفتن والفتن لم تزل في عبر القرون تحدث بين حين و آ خ ر فتن عظام وما يجري الا في بعض البلاد ويعني هو من, من, من هذا النوع من الفتن ولكن نحن يعني نرجو أ ن تكون ع ا ق ب ة هذه ا ل أ ح د ا ث وهذه التغيرات وهذه الاضطرابات نرجو أ ن تكون يعني يعني مفتاح لتحول إ ن شاء الله إ ل ى خير فالله تعالى حكيم في أ ق د ا ل ه وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ونحن نبه اهل العلم على م س أ ل ة المظاهرات وحكم المظاهرات وابتداء لكن من حيث أ ن الله قدر ما قدر في هذه البلدان على اختلاف أ ح و ا ل ه م ندعو الله أ ن يجعل ا ل ع ا ق ب ة يعني ط ي ب ة و ح ب ي د ة وفعلا ادرك الناس بعض ذلك خصوصا في تونس يعني لا شك انهم ا ل آ ن خير مما كانوا عليه من قبل نعم ح س ن الله اليكم يقول ما معنى قول ح ذ ي ف ة رضي الله عنه إ ي ا ك م والفتن لا يشخص إ ل ي ه ا أ ح د فوالله ما شخص فيها أ ح د إ ل ا نسفته كما ينسف السير الدمن حليفه ا ح ل عنده من أ م ر الفتن روايات واحاديث و يعني فيه التعذير من الذهاب ل ل م ش ا ر ك ة في الفتن أ و حضور ما فيه ما يفتن عن دين الله فالفتن ا ل ق ت ا ل ي ة ا ل م س ل ع ة هذه إ ن م ا تكون ف ت ن إ ذ ا كانت عمياء لا يدرى المحق من المفتن فلا تدخل فيها و أ ب ع د ونا بنفسك وقد جاء التعذيب من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الاشتراك في هذه الفتن ة العمياء التي لا يتبين فيها المحق من المبطن ومن يذهب ي ش ا ر ك في مثل هذا هو ع و ض ة ل أ ن يهلك مع الهالكين إ م ا بذهاب حياته و إ م ا بذهاب دينه كذلك والله اعلم نعم حسن الله إ ل ي ك م يقول بعض الناس يجري على لسانه ع ب ا ر ة الله يلوم اللي يلومك فهل هذه ج ا ئ ز ة لا هذه قد تكون إ ذ ا صادفت محلا قد تكون ج ا ئ ز ة ل أ ن هذه دعاء مثل الله يسلط على من يؤذيك ويعتدي عليك وهذا الذي يدعى له قد يكون أ ه ل ا لمثل هذا الدعاء وقد لا يكون أ ه ل ا فقد يكون اللائم لهذا الملوم قد يكون م ع ق ا فكيف تدعو عليها أ د ع و عليها أ ق و ل الله يلوم الذي يلومك أ ن ت ت قل و له أ ن ا والله ما أ ل و م ك على تصرفك على... قال أ ن ا لا أ ل و م ك بس اما أ ن تدعو ب أ ن الله يلوم من يلومك هذا يختلف نعم نسال الله اليكم يقول السائل وهو ا ل أ خ ي ر هل المنكرات التي يراها الواحد منا في التلفاز أ و في ا ل أ س و ا ق أ و في الاعلام والصحف يلزم من كل واحد من ر آ ه ا منا أ ن ينكرها أ م ان ا ل إ ن ك ا ر مقصور على أ ه ل العلم وعلى أ ه ل ا ل ا س ت ط ا ع ة و ا ل ق د ر ة لا كل ينكر بحسب حاله العلماء يمكن ينكرون ببيانات ا ل العموم الناس و ب م ن ا ص ح ة و ل ا ة ا ل أ م و ر و ا ل أ ف ر ا د يمكن يناصحون أ ن ت شاهدت في مجلس من, من يشاهد منكرا من خلال هذه القناه فتنكر عليهم أ غ ل ق الجهاز لماذا تفتحون علينا هذا البرنامج فكل ينكر في محيطه وفي حدوده وفي استطاعته لكن ا ل إ ن ك ا ر الجذري و ا ل إ ن ك ا ر العامه ما يقدر عليه إ ل ا خواص الناس من علماء ومن اعيان ا ل أ م ة نعم اخر والى هنا نقف ونسال الله ان يجزي ف ض ي ل ة الشيخ أ ح س ن الجزاء وموعدنا إ ن شاء الله في ا ل أ س ب و ع القادم في هذا الوقت أ و قبله ب س ا ع ة و ز ي ا د ة من أ ر ا د التواصل مع أ ع م ا ل المسجد ا ل ع ل م ي ة ف إ ن ه يرسل ر س ا ل ة ف ا ر غ ة إ ل ى هذا الرقم صفر خ م س ة سجلوني ا خ و ا ن الذين لا يعرفون الرقم صفر خ م س ة ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة صفر صفر ت س ع ة ث ل ا ث ة ترسل ر س ا ل ة ف ا ر غ ة ا ل ل ه ولي التوفيق